هذه جملة من المباحث المتعلقة بصحبة الرسول الكرام صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم وهذه المباحث هي اولا أفضل الصحابة أفضل الصحابة على الاطلاق وترتيبهم في الفضل عند اهل السنة والجماعة ثم ما المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين والانصار الذين ورد ذكرهم في القرآن في سورة التوبة ثم بعد ذلك اول الصحابة إسلاما من هو من أول من أول الصحابة إسلاما ثم بعد ذلك من أفضل أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أو فضل أزواج الرسول على سلطة والسلام ورضي الله عنها عنهن وأروهن من أفضلهن وكذلك التفضيل بين عائشه وبين فاطمه رضي الله تعالى عنهما بين عائشه وبين فاطمه ابنته رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين فاولا النسله الاولى هي افضل الصحابه افضل الصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ابو بكر الصديق حكوا ذلك اتفاقا وإجماعا أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة على أن ابو بكر ثم عمر وهذا اتفاق من أهل السنة والجماعة لم يخالف في ذلك إلا المبتدعه الذين جانبوا الصواب وابتعدوا عن الحق والهدى وانحرفوا عن ما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة والدليل على فضل ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى تقديمه على غيره الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضله والتي ورد فيها التنويه بشأنه ومنها أن الرسول عليه الصلاه والسلام لما سئل عن حب الناس إليه فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم وهو أوضح دليل يدل على فضله وعلى تقديمه على غيره في الخلافه ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قبل موته بخمس ليالي كما جاء عن جندب بن عبد الله البجل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني انهاكم عن ذلك فهاتين الجملة الجملتان تكلم بهما رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل موته بخمس ليالي وكان أول هاتين الجملتين قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ثم قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبابكم خليلا يعني أنه لا يحصل لا يحصل منه أن يتخذ خليلا وهو خليل الله ولكنه لو أخبر بأنه لو فعل لكان حق الناس بذلك أبو بكر الصديق وهذا دال على فضله وعلى تميزه على غيره وهذه منقبة عظيمة لا يشارك فيها أحد لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبابك خليلا وملاقبه كثيره وقد أجمع أهل السنه والجماعة على تقديمه على على غيره وعلى أنه أفضل الصحابة على الإطلاق وعلى أنه أحق الناس بالأمر من بعده من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعده عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي كان إسلامه نصرا للإسلام وقوة لأهل الإسلام رضي الله تعالى عنه وجاء في حقه المناقب الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها قوله له وهو يخاطبه قول النبي صلى الله عليه وسلم هو يخاطبه ما سلكت تفجن يا عمر إلا وسلك الشيطان غير فجن غير فج ما سلك تفجن إلا وسلك الشيطان غير فجن غير فج يعني ما سلكت تطريقا إلا ويسلك الشيطان طريقا آخر لا يجتمع عمر والشيطان في طريق واحد فإذا كان عمر هرب الشيطان من ذلك الطريق الذي يكون فيه عمر هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما سلك تفجن إلا وسلك الشيطان فجن غير فجك رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كما جاء في الصحيح انهم كانوا يخيرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فيقولون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان يعني معناه يقول خيرهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فكانوا يتحدثون بذلك وكانوا يتكلمون بذلك رضي الله عنهم وارضاهم وهذا يدل على ان الافضل ابو بكر الصديق ثم بعده عمر الفاروق ثم بعد ابي بكر وعمر بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو من الذين سبقوا إلى الإسلام وكان إسلامه على يد ببكر بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو صاحب المناقب الكثيرة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تستحي منه الملائكة تستحي منه الملائكة وكذلك انفاقه الأموال في سبيل الله انفاقه الأموال في سبيل الله فكان من أثرياء الصحابة ولكن هذا الثراء صرفه في سبيل الله عز وجل حيث جهز جيش العسرة وهو غزو التبوك وأرسل في هذا الجيش ثلاث بعير عليها أحلاسها وأقتابها وما يلزم, يلزم لها لتجاهد في سبيل الله ولي وليستخدمها المجاهدون في سبيل الله الذين ليس عندهم ما يركبونه فكان هذا من مما أنفقه في سبيل الله عز وجل وبعد و و النورين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإذن فترتيب الخلفاء الراشدين الأربعة في الفضل كترتيبهم بالخلابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وقد أخبر علي صلى الله عليه وسلم بأن خلافتهم خلافة نبوة وقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ فهم ائمه هدى وهم القدوة والاسوه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم وهم أهل الحق والهدى وهم طليعه اهل الحق والهدى وهم خير من مشاع الأرض الارض بعد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اجمعين ولا خلاف بين أهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر وإنما والمشهور عنهم والذي عليه جمهورهم أن عثمان هو الذي يلي عمر ولكن من بعض, بعض أهل السنة قالوا إن عليا أفضل من عثمان إن عليا أفضل من عثمان هذا فيما يتعلق بالفضل وأما بالنسبة للخلافة فلا يقولون إنه أحق بالخلافة من عثمان لأن, لأن هذا خلاف ما أجمع عليه الصحابة وخلاف ما اتفق عليه الصحابة ولهذا جاء عن بعض سلفنا من قدم علي على عثمان فقد اجرى بالمهاجرين والأنصار وتقديم علي عليه بالخلافة مما يبدع به من قال به ولهذا لا يقول به أهل السنة وإنما الذي جاء عن بعض أهل السنة أنه أفضل من الذي هو علي رضي الله عنه أفضل من عثمان ومن المعلوم أنه أنه وإن كان أفضل منه على هذا القول إلا أن ذلك لا ينافي أن يكون, تكون يكون عثمان هو الأحق بالخلافة لأنه قد يتولى المفضول مع وجود الفاضل قد يتولى المفضول مع وجود الفاضل يعني لا تنافي بين هذا القول لأهل السنة لبعض أهل السنة في أن علي أفضل وأن عثمان حق بالخلافة لأن الصحابة قدموه لأنه قد يقدم المفضول مع وجود الفاضل لكن المشهور والذي عليه الجمهور والذي آآ آآ قال الحافظ من حجر في فتح الباري إن رأي أهل السنة أو إن قول أهل السنة التقر بأخرة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه هذا هو, هذا هو المشهور ومن أهل السنة من قدم عثمان عليا على عثمان في الفضل ومن هؤلاء أبو بكر بن خزيمه ومنهم الأعمش ومنهم عبد الرزاق بن همام ومنهم بن جرير ومنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم وقد, وقد لمز بعض العلماء الذين تقدموا عليا على عثمان و وتكلموا فيهم ولكن بعض العلماء الذين صنفوا وألفوا في الرجال وفي تراجم الرجال دافعوا عن هؤلاء الذين تكلم فيهم بسبب تقديمهم عليا على عثمان وذلك في ترجمه وذلك, وذلك ومن أمثلة ذلك أن الذهبي في ترجمته لعبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الميزان ميزان الاعتدال أورد أورد الذهبي عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الميزان ولم يرده لأن, لأن فيه كلام يستحق الذكر ولكن لكون بعض العلماء والمصنفين اورده في كتاب الضعفاء من أجل تقديمه علي على عثمان ف وكان من عاده الذهب أنه يورد في كتاب الميزان اشخاصا ليس لضعف فيهم عنده ولكن للدفاع عنهم وكون كل ما فيهم فهو يريد ان يذكرهم ويبين ان القدح الذي فيهم لا قيمه له ولا عبرة به ومن هؤلاء عبد الرحمن بن ابي حاتم قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه البعثة فبئس ما صنع قال وذلك لأنه ممن يقدم عليا على عثمان قال وهذه مسألة لا, لا لا يقدح أو لا يقدح ذلك في من حصل منه ذلك وإنما الذي يقدح هو ما قاله الشيخ السامن تيمية أقول إن الذي يقدح هو من قاله الشيخ السلام من في آخر العقيدة الواسطية أن الذي يبدع بها هي مسألة الخلافة فمن قدم عليا على عثمان بالخلافة فإنه من أهل البدع لأن هذا خلاف ما اتفق عليه الصحابة من تقديم عثمان على علي أما مسألة الفضل فهذه لا يبدع من قال بها هكذا يقول الشيخ السلام في آخر واسطية لأن هذه مسألة اجتهادية وتنبني على الأدلة والمقارنة بين الأدلة والموازنة بالأدلة ولا في المشهور هو تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن عن عن, عن الاربعه الخلفاء الراشدين وعن الصحابه اجمعين واذا فترتيبهم على على القول المشهور والمعروف عند جمهوريه السنه ان عليا ان عثمان مقدم على علي وعلى هذا فترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل وفقا يكون وفقا لترتيبهم في الخلافه الذي وقع ترتيبهم في الخلافه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كذلك ايضا ترتيبهم بالفضل وعلي رضي الله تعالى عنه والراه هو رابع الخلفاء الراشدين وهو افضل الامه بعد الثلاثه ابي بكر وعمر وعثمان ومناقبه جمه رضي الله تعالى عنه والراه ومن ذلك آه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجوة خيبر قال لا أعطي النراية غدا لا أعطي النراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فكان ذلك علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وراه وكذلك قوله له عندما أراد أن يذهب إلى تبوك وخلفه على المدينة وقال تخلفني مع النساء والصبيان فقال ما ترضى أن تكون مني بمنزله منزلة هارون من موسى يعني أن أن أن أن أنه يخلقه في حال غيبته في حال غيبته وذهابه إلى أن يرجع ذهابه إلى أن يرجع فهذا من مناقبه رضي الله عنه لكن هذه لا تدل على تقديمه على غيره لأن كل واحد من الخلفاء ورد في حقه خصائص وفضائل لكن التفضيل إنما يكون فيما يدل على التفضيل، وليس كل ما دل على الفضل يدل على أفضلية، فإن أحاديث تدل على فضل الرجل، لكن لا تدل على أفضليته، ولكن التفضيل مثل ما جاء عن ابن عمر، كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا هو الذي يدل على على التفضيل وتقديم بعضهم على بعض، أما يأتي في عمر فضائل وياتي في عثمان فضائل وياتي في علي فضائل فهذه تدل على الفضل وان الذي يدل على الافضليه هو وجود ما يدل على الترتيب ما يدل على الترتيب وعلى التقديم تقديم بعضهم على بعض رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ثم بعد العشرة بعد الاربعه بقيه العشر المبشرين بالجنة بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم وهم عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيده بن الجراء وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفير هؤلاء الستة هم بقية العشرة المبشرين بالجنة واطلق عليهم العشرة وإن لم يكن الذين شهد لهم الرسول وسلم عشرة فقط بل هم أكثر وقد جاء نصوص متعددة تدل على الشهادة بالجنة لعدد لغيرها هؤلاء العشرة جاء في ذلك أحاديث لكن قيل لهم العشرة واشتهروا بلقب العشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سردهم وذكرهم في مجلس واحد وسماهم في حديث واحد فقال أبو بكر بالجنة وعمر بالجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلح في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد ابن زيد في الجنة وأبو عبيد عام بالجراح في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة سردهم في حديث واحد وأطلق عليهم لقب العشرة وإلا فقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة بالجنة لأشخاص آخرين منهم عكاشه بن محصن في قصة السبعين ألفا الذين يدخون جنة لغير حساب ولا عذاب فقام عكاشا محسن فقال الله يجعل منهم فقال أنت منهم ثم ومنهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه الذي لما نزل قل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفع اصواتكم في قصة النبي ولا تجاروا له بالقول فجهر بعضكم لبعض أن تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وكان جهوري الصوت خلقه هكذا جمل الله تعالى جعله جهوري الصوت يعني فطره على ذلك وجبله على ذلك فلما نزلت هذه الآية خشية أن يكون ممن عناه الله عز وجل بهذه الآية لأنه يرفع صوته خلقة فذهب إلى بيته واختفى بيته وجعل يبكي ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم وسال عنه سعد بن معاذ سيد الأوس فقال فقال أنا أعطيك خبر يا رسول الله فجعل يسأل عنه حتى وصل إليه في منزله وإذا هو في بيته يبكي فقال ما لك قال لي أن الله عز وجل يقول انزل هذه الآية وأنني آآ يعني آآ ارفع صوتي فأخشى أن أكون ممن تعني هذه لاية. فجاء إلى الرسول المؤخبره فقال له آآ آآ لست منهم أنت من اهل الجنة أنت من أهل الجنة فشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد لبلال، وكذلك شهد للحسن والحسين وشهد لعدد عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماءهم عدد سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماءهم في احاديث متفرقه وإنما كما قلت العشرة هؤلاء اشتهروا بهذا اللقب ليس لأن من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة عشرة بل هناك غير العشرة ولكن السبب في ذكر العشرة هو كونهم سردوا في حديث واحد وبينهم وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد فلهذا قيل لهم العشرة إذا افضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم أهل بجر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرغوان ثم أهل بيعة الرغوان هؤلاء هذا هو ترتيبهم في الفضل ترتيبهم بالأفراد بالنسبة للأربعة الخلفاء الراشدين ثم يليهم الستة ثم يلي الستة بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ثم يليهم أهل, أهل أحد وهم عدد كبير واستشهد منهم سبعون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة يجمعين ثم أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400 أو 1300 أو 1500 لكن المشهور أنهم 1400 وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلجي النار أحد باعة تحت الشجرة لا يلجي النار أحد باعة تحت الشجرة فهذا هو الترتيب أو التفضيل بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالأفراد والجماعات ثم قد جاء في القرآن الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت النار خالدين فيها أبدا ذلك والفوز العظيم فذكر ف... السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقد اختلف العلماء في تعيينهم الذين ورد ذكرهم في هذه الآية ولهم نيذة وهي أن الله تعالى أخبر عن رضاهم عنه ورضاه عنهم وأنه أعد لهم جنات تجري تحت الانهار تجري تحت الانهار وهذه هي الآية الوحيدة التي فيها تحتها بدون من كل ما في القرآن تجري من تحتها الانهار إلا في هذه الآية فهي تحتها بدون من فهي تحتها الانهار بدون من قبل تحت و وقال ذلك هو الفوز العظيم ف اختلف في المراد بالسابق... بهؤلاء السابقين الأولين فقيل انهم من صلى القبلتين يعني ما نهلا كان أسلم اولا وصلى إلى القبلة الأولى ثم أدرك القبلة الثانية وصلى إليها اللي هي الكعبة المشرفة فيكون متقدم الإسلام حيث أنه صلى إلى بيت المقدس ثم صلى إلى الكعبة يعني أنه متقدم الإسلام أنه متقدم يعنون أنه متقدم الإسلام فقالوا ان هؤلاء هم مراد المهاجرين الأولين المهاجرين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقيل إن المراد بهم أهل باء وقيل أن المراد بهم أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان وقيل الذين أسلموا قبل الفتح الذين أسلموا قبل فتح مكة أقوال أربعة وهذه اجتهادات من سلف هذه الأمة في تفسير هذه الآية ولكل وجهة ولكل وجهة و ولكن لا شك أن الذين تقدم اسلامهم لهم ميزة على غيرهم وقد جاء في صحيح مسلم ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد وعبد الرحمن متقدم الإسلام وخالد الوليد بعد صلح الحديبيه يعني قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبيه حيث جرى بين هذين الصحابيين شيء فسب خالد فسب خالد بن عبد الرحمن فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابه فوالذي ان فوالذي نسب لو انفق احدكم مثلا وحده ذهبا ما بلغ مد حديثهم ولا نصيبه، وهذا خطاب لخالد ومن كان يعني متاخر الاسلام وفي حقي عبد الرحمن ومن كان متقدم الإسلام فعبد الرحمن كان من الذين اسلموا اولا وخالد بن الوليد أسلم بعد الحديبية وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الواحد من هؤلاء اللي انتأخر إسلامهم وكان ومنهم خالد لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة واحد من الذين تقدم إسلامهم مثل عبد الرحمن بن عوف ولا نصيفه وهذا يدل على فضل المتقدمين على غيرهم ثم أيضا الله عز وجل يقول في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل لا يسوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجتين من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكله وعد الله الحسن وكله وعد الله الحسن والله بما تعالون صبيح فالسابقون الأولون من المهاجر وأنصار الله تعالى أثنى عليهم وبين ما عده لهم وقد اختلف فيهم على هذه الأقوال الأربعة بعد هذا أول من أسلم من أول من, من أسلم وإنما بحثوا في هذا وذكروه نص عليه لأن له أهمية من جهة سبق الإسلام والمبادرة إلى الإسلام فقيل إن خديجة هي أول من أسلم لانها هي التي لما انزل عليه الوحي لاول مره وكان ذلك في غار حراء وجاء اليها واخبرها وقالت له كلا والله لا يخزيك الله انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وذكرت جملة من صفاته وان وانه لا يخفيه الله عز وجل و حصل منها له ادخال السرور عليه وطمأنته وانه لا يخاف شيئا من هذا بل هذا خير فكان فكانت قيل انها اول من اسلم وقيل ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقيل علي رضي الله تعالى عنه و بعض المحققين من اهل السنه قالوا الأولى أن يوفق بين تلك الأقوال بأن يحمل ما جاء في حقي ببكر بكر على الرجال وما جاء في حقي وما جاء في خديجة بالنسبة للنساء وما جاء بالنسبة لعلي بالنسبة للصغار الذين يبلغ الحلم وفيكون أفضل الرجال ابي بكر وأفضل الصبيان علي يعني أول،, اول من اسلم من الرجال ابو بكر واول من اسلم من الصبيان علي واول من اسلم من النساء خديجه واول من اسلم من الموالي زيد زيد بن حارثة واول من اسلم من العبيد بلاد سيكون هذه اوليات باعتبار اوليات باعتبار هذه اوليات باعتبار وكما قلت لكرؤ اوليه الاوليه في الاسلام لانها منقبه عظيمه فيها المبادره الى الدخول في هذا الدين الحنيف ومن المعلوم ان ان, أن أبا بكر رضي الله عنه لما اسلم تبعه عدد كبير من الصحابه الذين الذي دخلوا في الاسلام بسبب ابي بكر وبسبب دعوته اياه منهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وطلحة والزبير فهؤلاء تتابعوا في الدخول في الاسلام وكان ابو بكر رضي الله عنه هو الذي دعاهم وهو الذي كان سببا في اسلامهم ويؤموا بالجر فيهم الاسلام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بعد ذلك فيما يتعلق بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أفضلهن أفضلهن على الاطلاق خديجه وعائشه واختلف في المفاضله بينهما على اقوال ثلاثه منهم من قال بتفضيل خديجه ومنهم من قال بتفضيل عائشه ومنهم من قال بالتوقف القول الثالث التوقف عن التفضيل معرفة فضلهما وعظم شأنهما ولكن يتوقف عن تفضيل احداهما على اخرى فمن ومن العلماء من قال ان لكل منهما ميزه فخديجه ميزتها الذي انتاجت به على عائشة كونها كانت معه في اول الامر وكانت تؤازره وتثبته وتصبره وتعينه ومعلوم ما قالته له في أول ما أحاوه الله عز وجل إليه من الكلام الحسن الكلام الجميل والذي أشرت إليه ثم أما عائشه فميزتها ما حملته من العلم وما حفظته من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أوعية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث حفظت الحديث الكثير ولا ما يتعلق في شؤون البيوت وما يتعلق وما يجري بين, بين النساء والأزواج فإنها حفظت الكثير من ذلك فصار لها فضل وميزة من هذه الناحية صار لها فضل وميزة من هذه الناحية فكل واحدة منهما لها شأن وهما أفضل أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي الله عنهن وأرضاهن وكذلك اختلف في التفضيل بين عائشة وبين فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم على اقوال ثلاثة منهم من قال بتفضيل عائشة ومنهم من قال بتفضيل فاطمة ومنهم من قال بالتوقف وكل منهما لها ميزة وكل منهم لها شأن وفضل رضي الله تعالى عنهن وارضاهن جميعا ثم بعد ذلك أي بعد بعد عائشة وخديجة حفصة وباقي فباقي أزواج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهن 11 عشرة امرأة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اثنتين توفي في حياته اثنتان وتوفي عن تسع مات في حياته اثنتان وهما خديجه وزينب بيدخ والتسع الباقيات توفي عنهن رسول الله صلى الله, صلى الله سلم وهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن ولهن ما لهن من الفضل ولهن ما لهن من الشرف حيث كنا أزواج المصطفى عليه الصلاة والسلام وهن أزواجه في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن